عليهم دائرة السوء ورضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 122. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا لاك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتأمنوا بالله ورسوله وتعزروه ووقيروه وتسبحوه بكرته وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 وزين ذلك في قلوبكم وغننتم ون السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض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 نزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومعانم كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله معانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عن ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ